ولكن ا ا ل يجب ان يكون هناك افضل من اجل المسلمين في <تصفيق> المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين لا زلنا في س و ر ة القمر وصلنا إ ل ى قول الله سبحانه وتعالى وكذبوا ثم قال تعالى وكذبوا بالحق الواضح واتبعوا أ ه و ا ء ه م أ ي ما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره قال الهادي عليه السلام يقول كذبوا ب ا ل آ ي ا ت واتبعوا في ذلك ما ي ح و و ن من الباطل وكل أ م ر مستقر يقول كل أ م ر منهم فهو عندنا مستقر حتى نجازيهم غدا عليه ونوفيهم ما كان من وعيدنا فيه ومعنى مستقر فهو محفوظ ثابت لا ينسى ولا يضل وفي ا ل ب ل غ ة وكل أ م ر من خير وشر مستقر حتى يجازى به في ا ل ج ن ة والنار وفي البرهان يعني لكل شيء غ ا ي ة و ن ه ا ي ة في وقوله وحلوله ومثله في الكشاف أ ي لا بد له من غ ا ي ة يستقر عليها وعمر محمد صلى الله عليه وسلم سيصير إ ل ى غايه تبين عندها أ ن ه ا ل ح ق والتكذيب يحتمل ا ل أ م ر ي ن أ ح د ى هما وكذبوا محمد والمخدر عن اقتراب ا ل س ا ع ة وثاني هما كذبوا ب ا ل آ ي ة و ه ي ع ن ش و ا ل ج م ر ف إ ن قالوا كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وقوله وتبعوا هم أ ي تركوا ا ل ح ج ة و أ و ل و ا ا ل آ ي ا ت وقالوا هو مجنون تعينه الجن وكاهن يقول عن النجوم إ ذ ا أ خ ذ ن ا ه ا كلها صح وصلنا إ ل ى يوم يدعو الداعي نعم. قال ثم ابتدا سبحانه الخبر فقال يوم يدعو الداعي إ ل ى شيء نكر معنى ذلك سيعلمون يوم يدعو الداعي لشيء نكر والنكر فهو ا ل أ م ر المنكر الذي ينكرونه حتى يعاينونه ويفزعهم حتى يرون خ ش ع ن أ ب ص ا ر ه م يوم يدعو الداعي تراهم خشعا معنى خشعا فهي م غ ض و ض ة لا يرفعون رؤوسهم ولا يمدون أ ب ص ا ر ه م أ م ا م ه م من الفزع والخوف و ا ل إ ي ق ا م بالبلاء العظيم ا ل ل ه سبحانه وتعالى الهكم والتكافل الله、سبحانه. وجوه يومئذ خ ا ش ع ة خ ا ش ع ة خ ا ئ ف ة كما سبق يوم يدعو الداعي يخرجون يخرجون أ و اذكر يوم يدعو ا ل د ا ع وهو إ س ر ا ئ ي ل أ و جبريل يدعو الناس إ ل ى المحشر أ و ع ب ا ر ة عن س و ج ه م إ ل ى النار يوم يدعو الداعي خش عن أ ب ص ا ر ه م يخرجون من ا ل أ ج د ا ث ك أ ن ه م جراد منتشر قال الهادي عليه السلام ف ا ل أ ج د ا ث هي القبور فشبههم في كثرتهم بالجراد المنتشر وهو الكثير المعروف فمنتشر الجراد مثلا في ا ل ك ث ر ة والتموج ومنتشر في كل مكان يحتمل أ ن يقال المنتشر المنتشر مطاوع نشره إ ذ ا أ ح ي ا ه ف ك أ ن ه جراد يتحرك من ا ل أ ر ض ويدب إ ش ا ر ة إ ل ى ك ي ف ي ة خروجهم من ا ل أ ج د ا ث وضعفهم يعني الجراد معروف انه ياتي في أ ف و ا ج ك ب ي ر ة جدا جدا جدا ثم يكون يتحرك كله تجد ا ل ح ر ك ة جميعا ما تجد فيه يعني خلاص فشبه الله سبحانه وتعالى البشر يوم الحشر وخروجهم من ا ل أ ج د ا ث من القبور و ك أ ن ه م الجراد المنتشر كلهم متجهين إ ل ى اتجاه واحد يوضح يعني كثرتهم وضعفهم وقله حيلتهم خلاص ما في مجال يتبعون الداعي فيه مجال فيه اتجاه واحد ما فيه اكثر من اتجاه ثم قال تعالى مهطعين الى الداعي قال الهدي عليه السلام يعني مهطعين فهو تابعون مسرعون الى نحو الداعي والداعي فهو الذي يدعوهم الى م و ض ع المحشر ويامرهم بالمصير اليه انتهى يعني ك أ ن ه م موجهين الى مكان معين يتجهوا اليه فيه يعني ما فيه مجال اخر وقيل ا ل إ ه ط ا ع أ ن يديم النظر إ ل ى المرئي بلا تحريك ا ل أ ج ف ا ن والمهطع على هذا ا ل أ ص ل هو المبهوث المتحير يعني أ ن يديم النظر إ ل ى المرئي بلا تحريك ا ل أ ج ف ا ن يجوز الواحد متبلد ما باله ل ينظر بدون أ ن يحرك ا ل أ ج ف ا ن يعني نزوله وهذا دليل على أ ن ا ل إ ن س ا ن وصل إ ل ى م ر ح ل ة تبلد أ و أ ن ه ينظر إ ل ى شيء خلاص ما عاد يستطيع أ ن يعيد النظر أ و يرسل ا ل أ ج ه ا ن حتى يخرج من ا ل ح ا ل ة اللي هو فيها ولذلك نرى العشاق وكذا في التلفزيون وكذا يجوزه اذا ق د ر يحب خلاص ي... يوم سلهم ال... يعني يصل إ ل ى هذه ا ل م ر ح ل ة مرحله ة انها ا مخضعين يقول الكافرون هذا يوم عسر الكافرون هم ا ل م غ ط و ن نعم الله ومعنى هذا يوم عسر قال الهادي عليه السلام أ ن ي ق و ل عسر لدينا شديد علينا إ ذ حق وعد الله فينا لما شاهدوا فيه من الاهوال, الأهوال وذاقوا من العذاب والنكال و ا ل ف ا ئ د ة فيه تنبيه المؤمن أ ن ذلك على الكافر عسير فحسب يعني هذا يقول الكافر هذا يوم عسر يعني ن أ خ ذ من هذا أ ن المؤمن ليس في هذا المجال وليس معرض لما يتعرض له الكافر في هذا اليوم و إ ن م ا المؤمن في, في مكان آ م ن ليس له في هذا الموقف نصيب ولكن أ ت ى بها الله سبحانه وتعالى تحذير وتخويف وتهويل عن هذا اليوم و ردع للمؤمن حتى لا ينغر و يكون والعياذ بالله من أ ص ح ا ب هذا اليوم يقول, الكافر يقول الكافرون هذا يوم عسر إ ذ ن قال الكافرون هم المغطون نعم الله و لذلك يقال للزارع كافر ل أ ن ه يغطي الحب أ و يغطي البذر و معنى هذا يوم ع س ر قال ا ل ه د ي عليه السلام أ ن يقول عسر لدينا شديد علينا إ ذ حق وعد الله فينا ل م ا شاهدوا فيه من ا ل أ ه و ا ل و ذاقوا من العذاب و النكال و ل ل ف ا ئ د ة و ا ل ف ا ئ د ة في تنبيه المؤمن أ ن ذلك على الكافر عسير فحسب كما قال تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير يعني له عسر لا يسر معه ثم أ ن ه تعالى ع ا د بعض ا ل أ ن ب ا ء فقال كذبت قبلهم أ ي قبل قريش قوم نوح فكذبوا عبدنا اي نوح عليه السلام وفيه تخويف وتسليه لقلب محمد صلى الله عليه وسلم ل أ ن حال كحال من تقدمه من تقدمت إ ذ ن كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا هذا فيها ناحيتين ن ناحيه تخويف وتهديد القريش أ ن هناك قبلكم من ا ل أ م م من كذب ونالوا هذا الموقف وهذا, ال وهذا اليوم. اليوم العسر وكذلك تسليه لرسول الله صلى الله عليه و ع ل م لا تحسب أ ن ك أ ن ت الوحيد الذي كذب كذبت قبلك أ م م يعني كذبت ا ل أ ن ب ي ا ء ق ب ل ك ت ح م ل و ا وصبروا فهذا تسليه لرسول الله صلى الله عليه و ع ل م عن هذا الموقف الذي وصل إ ل ي ه مع قومه كذبت قبلهم اي قبل قريش قوم نوح فكذبوا عبدنا اي نوح عليه السلام وفيه تخويف وتسليه ق و ل محمد صلى الله عليه وسلم ف إ ن حالك حال من تقدمه وقال فكذبوا بعد قوله كذبت ل أ ن معناها كذبوا فكذبوا عبدنا أ ي كذبوه تكذيبا على عقب تكذيب كل كلما مضى قرن مكذب اتبعه قرن مكذب أ و كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أ ي لما كانوا مكذبين للرسل جاحدين ل ل ن ب و ة ر أ س ا كذبوا نوحا ل أ ن ه من ح م ل ة الرسل ذكره بالكشاف إ ن قيل ما ف ا ئ د ة ا ل إ ض ا ف ة في قوله تعالى عبدنا يعني كون أ ن ه ا ض ا ف العبد إ ل ى الله سبحانه وتعالى وكل واحد عبده معروف انهم جميع الخلق هم عبيد الله سبحانه وتعالى قيل له في الجواب وجهان أ ح د ه م ا أ ن ا ل إ ض ا ف ة إ ل ي ه تشريف منه من الله سبحانه وتعالى تشريف منه فيمن خصصه بكون عبده وهذا كقوله تعالى أ ن طهر بيتي وقوله تعالى ن ا ق ة الله فهي تشريف وتكريم للبيت وكذلك ل ل ن ا ق ة والثاني أ ن ا ل إ ض ا ف ة تفيد الحصر فمعنى عبدنا هو الذي لم يقل و بمعبود سوانا ومن اتبع هواه فقد اتخذ إ ل ه ا فالعبد المضاف هو الذي بكليته في كل وقت إ ل ى الله ف أ ك ل ه وشربه وجميع أ م و ر ه لوجه الله تعالى كما قلنا عم و ق ي ل و ا ماهم ولما اتاهم ب ا ل آ ي ا ت ا ل د ا ل ة على صدقه حيث ر أ و ا ما عجزوا عنه ولم يقنعوا بقولهم إ ن ه كاذب بين تعالى مبالغتهم في التكذيب فقال سبحانه وقالوا مجنون يعني ما كفاهم قالوا كاذب ولا كذبوا ولا يعني استمروا في هذا التكذيب بل أ خ ذ و ا ص ف ة أ خ ر ى من صفات ا ل ذ م لرسول الله صلى الله عليه و ع ل م هو يريد مدحهم ويريد تشريفهم ويريد تكريمهم وهم يبحثون عن مثالب و م س ا و ة ينسبها إ ل ي ه فسبحان الله شتان بين الاثنين هذا قال أ ر ي د حياته ويريد موتي شتان يعني بين هذا وذا نعم فقالوا مجنون أ ي هو مجنون وازدجر قال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى والزجر أ ي زجر ة وانتهر و ف ع ل ة والمعنى ف ع ل ة ولا فرق بينهما في المعنى أ ي زجروه ونهروه عن مقالته بالشتم والضرب وقيل الزجر من قولهم أ ي زجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه, بلبه أ ي بعقله قال زيد بن علي عليه السلام معنه أ س ف ر عن جنونه ويقال استطر والمزدجر المنتهى المتعظ أ و المنتهي المتعظ فدعا ربه إ ذ ن هناك قالوا مجنون و ا ل ز ج ر أ ي انتهى أ و امتنع و طردناه او, أو, أو نهيناه وكذا فدعا ربه خلص وصلوا الى م ر ح ل ة ي أ ت ي بعدها أ ن النبي ب د أ يدعي الله سبحانه وتعالى في ا ل ن ص ر ة ا ل آ ن ف أ ن ه قدم كل ما استطاع أ ن يقدم و تحمل حتى قيل يعني من الرسل أ ص ح اصحاب ب أ العزم الذين تحملوا يعني, في يعني بشكل كبير جدا إ ب ر ا ه ي م عليه السلام نوح عليه السلام سبعمئه و خمسين سنه و إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و موسى عليه السلام و عيسى عليه السلام و محمد صلوات الله عليه و على آ ل ه و ص ل ى ا ت الله على رسل الله فهؤلاء أ ص ح ا ب العزم من الرسل صبروا وتحملوا وكافحوا وتحملوا يعني ولذلك من الله سبحانه وتعالى أ م ر رسول ه أ ن يصبر ك و ن أن ي كما صبر وللعزم من الرسل فدعا ربه بالفتح أ ن ي أ ت ي وقال أ ن ي مغلوب قل يا ب الكسر أ ي قال اني مغلوب غلبني قومي فلم يسمعوا مني واستحكم الياس من إ ج ا ب ت ه م لي خلاص وصلت أ ن ا إ ل ى م ر ح ل ة ا ل ي أ س ربي لا تذر وصل إ ل ى آ خ ر شيء فانهم لا يردوا الا فاجرا كفارا فدعا ربه أ ن ي مغلوب فانتصر أ ي ا ن ت ق م منهم بعذاب تبعثه عليهم وروي أ ن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حتى يغشى عليه فيفيق و ويقول اللهم اغفر لقومي ف إ ن ه م لا يعلمون فانتصر الله عز وجل منهم بالغرق الذي ذكره في كتابه حين يقول ففتحنا أ ب و ا ب السماء بماء منهمر أ ي عجيب دعاء قال المرتضى عليه السلام معنا فتحنا أ ب و ا ب السماء فهو السحاب والعرب سمي السحاب سماء يقول القائل أ ص ا ب ن ا سماء في موضع كذا وكذا و تسمي كلما ارتفع سماء فذكر الله انه فتح أ ب و ا ب السماء بالماء المنهمر ومعنى فتحه فهو حكمه بذلك فكان ما أ ر ا د ه فيه انتهى و المنهمر المنصب المندفك أ ي غزير مبتدر قال الشاعر يغشاهم مسبل منهمر و قال آ خ ر في بيت منهمر الكفين م ف ض ا ل ه و ا ل إ ن ه م ا ر هو السيلان الحثيث المنصب انصبابا في ك ث ر ة و تتابع لم ينقطع أ ر ب ع ي ن يوما قيل أ ن ه ا ا ستمر في بناء ا ل س ف ي ن ة أ ر ب ع ي ن س ن ة وهم يمروا عليه ويستهزئوا ويسخروا منه ويقول سلام الله عليهم أن س خ ر و ا منه ا ف إ ن م الله عليهم س ل م و ن ح ن ه ويقولوا سلام ا ل ع و ا منه و ق و ل و ن سلام ا ل ل عليهم ل م ا منه و ا ل م الله عليهم ل م ا منه و ي ق و ل ا ل ا م و ا م ويقولوا س ل ا م و ه و ي ق و ن و ا سلاموا منه ي ق و ل و س ل ا م ا ن ه و ي ق ل ا سلاموا منه و ي ق ا ن م د ه لو ب ع التعات والله ب ق ل ا س ل ا م ي ق بالله أ و ل ا د ه فقط وحتى زوجته ا ل ل م ص د ه يعني ستمائه وخمسين سنه وشهدوا للعالم وفجرنا ا ل أ ر ض عيونا فالتقى الماء على أ م ر قد قدر يعني ماء السماء وماء ا ل أ ر ض على أ م ر قد قدر قدر فيه هلاك من كفر و س ل ا م ة من آ م ن قال الحسين بن القاسم عليه السلام وقيل قد قدر على حال قدرها الله كيف شاء أ و مقدره مستويه وهي, وهي أ ن س قدر ما أ ن ز ل من السماء كقدر ما أ خ ر ج من ا ل أ ر ض سواء سواء ثم قال سبحانه وحملناه على ذات الواح و ج س ر جمع لوح ل أ ن ه ا م ؤ ل ف ة من ا ل أ ل و ا ح قال ه ذ ه عليه السلام هي السفن التي تعمل من الالواح أ ل و ح أو ت ع م من ا ل ل أ وتشد بالدسر والدسر فهي ا ل ح د ا ل والمسامير التي تربط بها وتدسر ودسر جمع دسار وهو المسمار وهي هنا خيوط تشد بها ا ل أ ل و ا ح وكل شيء أ د خ ل في شيء يشد فهو الدسر تجري ب أ ع ي ن ن ا أ ي محفوظه ك أ ن ننظر إ ل ي ه ا وقوله لا الله ا جزاء لمن كان كفر تعليل لما مر من فتح أ ب و ا ب السماء وما بعده أ ي فعلنا ذلك جزاء قال في البرهان معناه جزاء لكفرهم بالله تعالى وتكذيبهم بنوح عليه السلام انتهى اصل الكلام لمن كان كفر به ف أ و ص ل الفعل بنفسه قال الهادي عليه السلام معنى تجري فهو تسير في البحر بعلمنا جزاء لمن كان كفر هو نوح صلى الله عليه يقول جزيناه على من كان كفر نعمته وعصى أ م ر ه بالنجاه في هذه السفن مما وقع بالكافرين لنعمه بالكافرين لنعمه يقول الهادي عليه السلام معنى تجري فهو تسير في البحر بعلمنا جزاء لمن كان كفر الذي كفر هنا هو أ نوح عليه السلام و أ نوح صلى الله عليه يقول جزيناه على من كان كفر نعمته و عصى أ م ر ه بالنجاه ف هذه السفن مما وقع بالكافرين لنعمه المشركين بما جاء من الله به انتهى ثم قال تعالى ولقد تركناها ولقد ت ر ك ن اي ه ا أ السفينه أ و الفعل ة آ ي ة و ا ل م ر ا د تركنا ذكرها ع ب ر ة قال زيد بن علي عليه السلام معناه ابقى سفينه نوح على الجودي حتى أ د ر ك ه ا أ و ا ئ ل هذه الامه أ أ م ة ل ن ه لازالت لا إلى الآن ك ا ن ا واضح في هذا الجبل وهذا الجبل يقال في العراق بعض يقال سركيا تنازع فيه وهناك بعض الآن قالوا بالعراق بعض بعض في في في فيه يعني أنه أنه فالإبن العلم الحديث الأقمار الصناعية وعن ك ومكانها ومكانها ذ ا حددوا صورتها اللي و رفتها ق ت ا د ة أ ب ق ا ه ا ب أ ر ض ا ل ج ز ي ر ة وقال في البرهان أ ي تركنا ا ل أ ر ض آ ي ة فهل من المدكر يريد فهل من معتبر متفكر ومتذكر مزدجر عن معاصي الله عز وجل ثم قال عز وجل فكيف كان عذابي ونذر قال ح س ي ن بن القاسم عليه السلام هذا تهدد كما قال الشاعر كيف ر أ ي ت في القلوب محضري أ ي قد ر أ ي ت فعالي ونذر جمع نذير بمعنى ا ل إ ن ذ ا ر قال في ا ل ب ل غ ة و ق ا ل في ا ل ل غ ة أ ن ذ ر ه نذرا بمعنى إ ن ذ ا ر ا ك أ ن ز ل ه نزلا بمعنى إ ن ز ا ل ا ومثله عذر و إ ع د ا ر وكذلك قوله لا شيء نكر وقيل نذر جمع نذير انتهى ومعنى الاستفهام تهويل تهويل العذاب الواقع و ا ل إ ع د ا ر البليغ الذي لم يقبل و ا ل م ع ن يجب ان يكون ه ن ا ل ا ف ض و ا ل ت ح ذ ي ر م ن ا ل ت ع ر ض ل من ل ه ا أ ي ت أ م ل و ا ك ي ف ك ا ن إ ه ل ا ك إ ي ا ه م و ت خ ك ا ف ه م و ت خ و ي ف ي بهم و ل ه ذ ا ق افضل من اجل ق ن يكون هناك افضل من ا ل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل م ا ل ل ان يكون هناك ا ف ل ى ا ل ل ان يكون هناك ا ف ل من اجل ان ي و ن هناك ا ل من اجل ان يكون هناك ا ف من اجل ى س ي د ن ا م افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك ا ف ض من ا ج ان يكون هناك ا ف من اجل ى س ي د ن ا م ح م د و ع ل ى ن يكون هناك ا ف ض ي ن ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن و ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن و ح ن نحن نحن نحن ا ح ن ن ح ي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ر نحن ن و ن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن ا ح ن ن ح م نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن ي ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آ ل ه الطيبين ا ل ط ا ه ر ي ن